التي هي روضة من رياض الجنة أيضا هنا يحضرون حلق الذكر والاستزادة بل الاستزادة من العلم الشرعي والتفقه في الدين في هذا المسجد العظيم أخوة الإسلام يعيش المسلمون بين هذه النفحات الإيمانية من أطايب الفقة وعليج التفسير وعبير الحديث ينهلون من معينه الصافي ومنهله العذب فقد لطيبة الطيبة أثرها الثقافي منذ بزوق نور الإسلام وحتى الآن فاجتمع لها تاريخها العريق وثقافتها العربية الإسلامية ومنحت هذه الثقافة عطاء علميا متجددا على مراحل التاريخ أخوة الإسلام ما زل معكم وما هي إلا لحظات وتقام الصلاة من هنا من مسجده صلى الله عليه وسلم Allahü akbar, Allahü akbar Aşhedü an la ilaha illa Allah Aşhedü an-Muhammad-Rasulullah Hayy ala الصلاة Hayy ala el fanaah Qad qamati الصلاة, qad qamati الصلاة Allahü akbar, Allahü akbar, la ilaha illallah. So. Ta'jiru,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 صراق الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالح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 من المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 فاد. هذا وانما للطاغين شر مآب جهنم يصلونها فبئس ملهاد الله اكبر, الله أكبر. Sامi'Allah amb el hamd Rabbana, v'laca el hamd Allah-u aqbar allah Allahue akbar Allahue akbar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 119. وراء الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا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 فَلَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارِ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 إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِن إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ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 الله اكبر الله Oh. Oh.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 الله اكبر الله اكبر, الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar Samiya Allahu Rabbana wa lakal hamd Allahue akbar Allahue akbar Allahue